وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله وإياكم من عذاب الله كما هو مقرر معروف عند إخواننا واخواتنا أن الكتاب المقرر في هذه مادة, مادة أصول الفقه هو كتاب جميل وكتاب رائق طيب لطيف وهو رسالة لطيفة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعد رحمه الله عليه هذه الرسالة من الرسائل القليلة التي تطرقت وتكلمت عن أصول الفقه بطريقة أهل السنة والجماعة بغير حشو ولا زيادات ولا إضافات ولا خروج عن الموضوع ولا استغال بأمور جانبية لأنه كما لا أخفى عليكم كثير من كتب الأصول خصوصا الكتب المتقدمة وأقصد بالمتقدم المتقدمة في المباحث أي أقصد الكبار الكتب غالب من ألف فيها ينتمون إلى علم الكلام إما أشاعر وإما معتزر وقل من ألف فيها من أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة ولذلك شغل القراء كتبه بقراءة مذاحك كثيرة في علم الكلام فخرجوا بهذا العلم عن مقصوده وأشعلوا الناس وضيعوا أوقاتهم لذلك من أفضل الطرق التي ياخذ بها طالب العلم هذا الفن هو أن يشتغل بكتاب خالد من هذه المباحث الزائد ورسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي تلك الكتب على اختصارها أصابت أصول الفقه في قلبه فمن تتبع الكتاب وجد نفسه خطوة خطوة يصل إلى المباحث الاصيله المنتيمية حقا إلى هذا العلم ولمعرفة الضابط الذي يمكن به تعرف رسالة ما أو كتابا ما كان على طريقة أهل السنة والجماعة على خلافها فانظروا الكتاب الجديد كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الكرش رحمة الله عليه كتاب الرسالة والذي أنا أعتقد شخصيا المطالب العلم الذي لا يوجد في مكتبته هذا الكتاب فإنه في حقيقة الأمر ظالم لهذا الفن وظالم لهذا الإمام هذا الكتاب كورقة الدخول لهذا العلم ومن بركة أي فن أن يشتغل الإنسان بمطالعه أول كتاب ألف فيه فكتاب الرسالة أول ما صنف ووضع على طريقة التصنيفات المعروفة في هذا العلم لذلك كان له ورحمه الله قدم السرق والفضل الكبير في وضع الخطوة الأولى في طريق التصنيف في هذا الفن وأنا أنصح الإخوة والاخوات إن كانوا يرغبون حقا أن ينتموا إلى طلب العلم أن يشتروا هذا الكتاب. وإن لم تقرأه فضعه في مكتبتك عساك يوما تجد فسحة أو فرصة أو نشوة عارمة في قلبك تدفعك إلى أخذ الكتاب وتصفح بعض صفحاته إن لم يكن لك عزم على قراءته من أول الصفحات وإن كنت لابد فاعلا إن شاء الله كنت لابد مشتريا للكتاب وهذه نصيحتي فاشتري الكتاب لتحقيق الشيخ الفاضل أحمد شاكر المصري رحمة الله عليه فإنه أفضل من حقق الكتاب وخير من وضع رسمته عليه والكتاب في حجم ضخم قليلا لكنه حقيقة ماتع جدا وستحس أنت تقرأه بأنك حقيقة تنتمي إلى سلف صالح مضى كتب بطريقة بسيطة مقبولة ليس فيها تكلف كما قال ابن القيم رحمة الله عليه قال كلام المتقدمين قليل كثير البركة وكلام المتأخرين كثير قليل البركة علم أصول الفقه وأريد أن أنبه على مسألة أنا دائما أعتبرها فلسفة من فلسفات التدريس وهي عدم ال الخور طويلا في المسائل وعدم التطويل وعدم الاستطراد وعدم ذكر التفاصيل الكثيرة فقط سنركز في دروسنا هذه إن شاء الله تعالى أحيانا الله تعالى وبرك سنركز على وصول هذا الفن على ضروريات على ما يحتاجه المبتدئ في هذا العلم ولذلك تعاريفي وتقسيماتي وشروحي ستكون مختصرة مركزة تصل المعلومة إلى المستمع بسرعة فأوقاتنا قلق أهم ضعي الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويوفقنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى أصول الفقه أصول الفقه ثلاثة أشياء هذا قبل أن ندخل إلى كلام أو نبدأ بكلام الشيخ السعد رحمه الله عبد أصول الفقه هي الوسائل التي يعتمدها الفقيه المجتهد في استخراج واستنباط الحكم الشرعي الذي هو مراد الله تعالى من عباده المكلفين هذه الوسائل كثيرة ومتنوعة ثم معرفة طريقة استعمال هذه الوسائل ومعرفة من الذي له الأهلية والحق والقدرة على استنباط هذه الأحكام ولكن أشبه علم أصول الفقه بالاليات والوسائل التي تستعمل لاستخراج المعادن من الأرض فمثلا لو أراد المهندس أو العمال استخراج ذهب من باطن الأرض في عرق من عروقه أو معدن آخر فإنه لا بد أولا أن يكون عندهم الوسائل والآلات التي تستعمل في الحفر والاستخراج ثانيا لا بد من معرفة تامة بطريقة استعمال هذه الآلات والأدوات ثم لا بد للذي يباشر استخراج هذه المواد أن يكون مؤهلا له القدرة على الأقل يكون له ضروريات هذا الفن وكذلك تشبهها بالغواص على المآل فالغواص لا بد من أن يستعمل مجموعة من من الآلات والأدوات لاستخراج اللؤلؤ من قاع البحر وان يكون له خبرة ومراس وميراد وقدرة على الغوص وله صبر على مثل هذا الخوض في مثل هذه المسائل ثم يكون له معرفة باستعمال هذه الوسائل التي يغوص بها ويتمكن بها من الوصول إلى قاع البحر. هذا هو وصول الفر معرفته هذه القواعد ومعرفة طريقة استعمال هذه القواعد ومعرفة من الذي يستعمل هذه القواعد هذا باختصار أصول هو قواعد ومعرفة استعمالها ومعرفة من الذي يستعمله وأما فائدته فعظيمة جدا وفائدته لا تخفى على, على منصف خبير متمرس على الأقل له بعض المعلومات والثقافة الإسلامية فإنه بغير أصول الفقه لا يمكن لأحد أن يكون فقيها وأنا كنت دائما أنصح إخواننا دائما أنصحهم أن يكون عندهم القدر الكافي من هذا الفن على الأقل أن يستمعوا إلى شرح مختصر أو أن يقرأوا متنا لما كل هذا على الأقل ليعرف كلام الفقهاء والعلماء والدروس الصوتية كثيرة ولعل بل إن كثيرا من إخواننا وأخواتنا حينما يستمعون للدروس لابد أن يصل إلى مسامعهم أشياء من هذا القبيل كذكر العام والخاص والمطلق والمقيد وذكر الناسخ والمنسوخ وذكر التعارض والترجيح وذكر المشتهد وغير ذلك كل هذا يحتاج من الطالب المستمع أو الطالب التي تستمع يحتاج منه إلى معرفة للضروريات على الأقل فلذلك تجد أحيانا بعض إخواننا إذا أرادوا أن يبثوا شنة في وسط الناس أحيانا يكون لا بد له من تطعيم هذا الكلام بشيء من الاستدلال أي من التنبيه على دليل هذا الكلام ووجه الغلالة فيه وأما حفظ الأدلة واستظهارها أمام الناس فلعلّ بعض المشاغبين أو بعض العواب قد يسألوا بنية يقول لك وكيف فهمت هذا كيف فهم العلماء هذا الأمر على الأقل تشير وتنبع له بأن هذا أخذ من من كون اللفظ عاما مثلا فإن سألك شته إلى هذا الباب على كل حال المشتفى الذي يطلب الجواب من العالم من المفتي إذا سأله ما حكم الشرع في مسألة فلانية سيقول له المشتهد المفتي هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا غير جائز إن كان هذا السائل متقدما قليلا سيسأل الشيخ يقول له مثلا وما دليله ما دليل هذا الحكمي فسيجيبه الفقير قوله مثلا دليله قول الله تبارك وتعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو الإجماع الوارث المسألة الذي حكاه فلان وفلان أو قياس المعتبر فإن كان هذا السائل متقدما أكثر سيسأل الشيخ يقول له وكيف فهم هذا الحكم من هذا الدليل هنا يكون الطالب محتاجا إلى معرفة بضروريات هذا الفن هذا العلم كما لا يخفى على أحد لم يبقى كما هو في المصنفات من زيد فيه من نباحث علم الكلام فأفسدوه وعصول الفقه وتوسعت مباحثه مع طول الزمان وخبرة العلماء فنقح وجدد مرارا وتوسع فيه العلماء وظهر فيه الخلاف كما هو الخلاف في كثير من العلوم الشرعية هذه الرسالة رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه رسالة طيبة حسبها مباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ إن شاء الله تعالى في النظر في كلام العلامة وسنحاذيه إن شاء الله بعد التعليقات ولا أقصد شرحا إنما أعلق لنفسي وإخواني يستفيدون إن شاء الله تبارك وتعالى فنبدأ إن شاء الله لخطبة الرسالة قال الشيخ السعد رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين عجيب هذا الشيء مع بداية حمدلته والمسملة في مقدمة الرسالة يعطيك فائدة جميلة جميلة جامعة وهذا طبيعة هؤلاء المشيخ رحمة الله عليه. النظر كيف يشير إلى تقسيم الأحكام، لو كان عندكم الكتاب أمامكم، تأملوا فيه في هذه الفقرة. يقول وعلى وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، تر إلى أنواع ثلاثة من الأحكام. تقسم على قسمين كبيرين. القسم الأول أحكام دنيوية، والقسم الثاني أحكام أخرى. الحكم الأحكام الدنيوية تنقسم إلى قسمين أحكام قدرية لها علاقة بتكوين الله تبارك وتعالى وخلقه والنوع الثاني ونزلنا نتحدث في الأحكام الدنيوية النوع الثاني هو الأحكام الشرعية التي يخاطب بها الله تبارك وتعالى عباده أما الأحكام الأخرىية فهي أحكام الجزاء سواه بسوابه الله عز وجل بأوليائه ومحبيه والطائعين له في الدنيا أو بعقابي وعذابه المخاصمين له المشاقين له المخالفين لدينه فبعبارة أخرى نقتصر نقول الأحكام نوعان أحكام دنيوية وأحكام أخروية والأحكام الدنيوية نوعان أحكام قدرية وأحكام شرعية ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالأسماء والصفات والعبادة والأحكام وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ألا أكرر هذا الكتاب عجيب ولو تتبعت حروفه وكلماته وجدت الشيخ رحمة الله عليه ينبهك من طرف خفي وأحيانا تحتاج إلى القراءة بين السطور لحظة قال بين الحكم والأحكام أي أن في أحكام الله تبارك وتعالى حكما ربانيه لا يقف عليها إلا العلماء ومن وفقه الله عز وجل خلافا لمن يعتقد أنه ليس في أحكام الله تبارك وتعالى حكم من حكم الله عز وجل وكأنها أوجدها الله عبثا لا فائدة فيها ولا مقاصد ترجى من خلالها ثم قال ووضح الحلال والحرام. فالحلال بين والحرام بين واصل الاصول وفصلها حتى استتب هذا الدين واستقام انا انبه على مساله إن شاء الله لنا وقت ان شاء الله مع الكتاب انبه على أن اصول الفقه باعظم الوسائل التي يمكن بها محو البدع من على الارض لانه بهذه الاصول تستطيع أن تفند البدع وشبهاته وتستطيع أن تنصر السنة والتوحيد بهذه الأصول هذه الأصول أيها الإخوة الكرام لتعرف قدرها وقدرتها على ما أقول تستبد مباحثها من ثلاثة أشياء تستبد مباحثها من الكتاب والسنة فهناك قواعد معدة سلفا قد وضعت في الكتاب والسلم والشيء الثاني الذي استمدت منه أصول الفقه هي اللغة العربية فكثير من مباحث أصول الفقه مباحث عربية محضة أدخلها علماء الأصول فيها لأنها من مرتكزات هذا الفن فمثلا في باب العام والخاص في باب النصي في باب الحقيقة في باب المجاز كل هذه مباحث لغوية يحتاجها الأصولي ولا بد ثم الشيء الثاني الذي استمدت منه هذه الأصول أو بعضها هي القواعد الأقلية الصحيحة التي نعتقد أن جميع الأقلاق قد اتفقوا على أنها من الأصول الصحيحة ويسميها شيخ الإسلام بالعقل العقل الصريح العقل الصريح عودا على بدء وما خرج منه الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى أن الدين كامل وهذا تبه منه لطيف إلى أن له لنفكاك للذي يريد نصر السنة وقمع البدعه وبعرفة الحلال والحرام وتوحيد الله عز وجل بمعرفة أصوله. فقط ذكر لا شمل. ثم هذه الرحلة من كلام الشيخ رحمه الله عليه. ثم قال اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد فهذه رسالة لطيفة غير مطولة بطبيعة الحال ولا معقدة في أصول الفقه. سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متامل معاني معاني أن يتكلف التعلم فالشيخ رحمة الله عليه يطمئلنا بدء أول صفحات الكتاب على أن هذا الكتاب إن شاء الله سهل العبارة واضحة المقاصد لا يحتاج إلى كثير عمى وأن هذا الكتاب معين على تعلم وتفهمي أحكام الله تبارك وتعالى ثم يقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه وصول الفقه الله أكبر قال هي العلم بأدلة الفقه الكلية ويبع فاصلة ويتوقف حقيقة هذا التعريف كافي إن شاء الله تعالى لأنه لا يقصد التطوير وإن أرد التعليق على هذا التعريف سنقول عرف الأصليون هذا الفن بقولهم هو العلم من أدلة والقواعد الإجمالية ومعرفة كيفية استعمالها لاستنباط الأحكام الشرعية ومعرفة حال واوصاف المشتهد وشروط الاجتهاد وهذا كل ما قد ذكرنا أن أصول الفقه هي هذه الأشياء الثلاثة الأصل الأول الأدلة العامة القواعد الإجمالية كقولك مثلا الأمر يفيد الوجود أو أن المطلق يحمل على المقيد بشروطه أو أن الناس ينسق المنسوخ أو إلى غير ذلك من القواعد العامة التي سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى ثم معرفة كيفية استعمالها لاستباط الحكم الشرعي ثم معرفة حال المجتهد صفات المجتهد ومعرفة شروط الاجتهاد يقول رحمه الله تعالى وذلك والآن يشرح لأن أصول الفق مركب من كلمتين العلماء يقولون إلا التعريف المركب هذا أصول الفقه لا يمكن معرفته ولا يمكن تعريفه إلا بمعرفة وتعريف هذه الأجزاء المركبة له أي أصول والفقه فالاصل هو ما تبني أنت عليه بناءك الذي تريد أن يستقر ويبقى فالأصل ما يبنى عليه غيره والفقه الذي يظهر أنه هو الفرع الذي يبنى على هذا الأصل أي أن الفقه كله مبني على هذه الأصول التي سوف ندرسها يقول ذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة سيذكرها وإما بلائل يستدل بها على هذه المسائل الفقه هو الفهم البقيق الفقه هو هو الفقه الفهم الدقيق والفقه كما يقول الشيخ رحمة الله عليه هنا إما مسائل يطلب الحكم عليها مسألة تقول والله مسألة ما حكم المشي على الخفين هذه مسألة ما حكم الـ الـ الـ أخذ السلفي من البنك مثلا ما حكم الصوفي في يوم عشورة هذه مسائل هذه مسائل نبحث عن حكمها لنوصول إلى حكمها يظهر الشيء الثاني الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه قال وإما دلائل أي أدلة يستدل بها على هذه المسائل هناك شيء ثالث هنا وهو المقصود وهي الأحكام نفسها إذا فما هو الفقه الفقه مسائل ودلائل وأحكام لو سألك سائل قال لك والله أنا ما أعرف ما بعد الفقه فما هو الفقه ستقول الفقه ثلاثة أشياء معرفة المسائل معرفة الدلائل ومعرفة الأحكام وهذا لطيفه أن كلها بعض الأساسد الذين نرست عليهم لسمعت مرة في الجامعة يقول قال يعرف مستوى طالب العلم وهذه مهمة يعرف مستوى طالب العلم بشيئين الشيء الأول اطلاعه ومعرفته لما صنف من الكتب في الفنون معرفته للمصنفات في الفنون بقدر توسعه في معرفة الكتب أن طالب العلم يعرف مستواه وقدره واطلاعه بمعرفة شيئين فيه الشيء الأول هو ساعة اطلاعه على المصنفات والمؤلفات في الفنون وكلما كان اطلاعه أكبر كلما كانت معلوماته أكثر الشيء الثاني وهذا الذي لم أذكره وهو معرفة أبواب كل فن معرفة أبواب كل فن فلو ذكرنا الفقهة فمعرفة الطالب لي الأبواب الموجودة في الفقه وتوسعه في معرفة الأبواب الجزئية داخل الأبواب الكلية هذا يدلك على على ساعة اطلاعه وربما على كثرة معلوماته وإلمامه في في في أصول الفقه الأمر كذلك من أراد التوسع فيبدأ أولاً بمعرفة أبوابه فإذا عرف أبوابه يتوسع في معرفة ما صنف فيه. ومعرفة ما صنف في الفنون هذا علم قائم بذاته هو علم المكتبات أو علم الببيغرافي طيب نحن نرجع إلى كلام الشيخ رحمة الله عليه هو يقول الفقه هو معرفة المسائل والدلائل وعضفنا نحن ومعرفة الأحكام قال وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره ولم انتظر طويلا لمعرفة قصده لأنه سيقول كقولنا وهذا بالمثال يتبين مقتضى الحال كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم وأخوات هذه القواعد قلوة ونحوهما قال هذه هي أصول الفقه هي هذه الأدلة الكلية قالوا أدلة جزئية تفصيليه تفتقر تحتاج يعني إلى أن تبنى على الأدلة الكلية أي أن هذه الأدلة الجزئية التي هي آيات من القرآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إجماعات تذكر في كتب الإجماعات والفقه قياسات صحيحة قال فإذا تمت أي أتممت عملية بناء الاستدلال كله عن طريق استعمال الأدلة الكلية وإنزالها على الأدلة الجزئية التفصيلية لتنتج لك حكما شرعيا قال فإذا تمت حكم على الأحكام بها فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية فأنا سأعيد صياغة ما قال الشيخ رحمة الله عليه بطريقة عملية واضحة لو كان عندك ورقة الآن ستضع في أول, في أول السطر عن اليمين الأدلة الكلية تكتب هكذا الأدلة الكلية ثم تخرج سهما هكذا أفقيا ثم تكتب أمامه الأدلة الجزئية ثم تخرج سهما منه فتكتب الأحكام الجزئية ثم سأضيف شيئا رابعا فتخرج السهم وتكتب في آخر السطر الأحكام الكلية وهذا هو كل الفقه فهذا هو حقيقة الفقه أيها الأخوات معرفة للأدلة الكلية معرفة للأدلة الجزئية فتأخذ الدليل الكلي الذي هو أصل من الأصول فنأخذ مثلا قاعدة الأمر يفيد الوجوب هذا دليل عام دليل إجمالي أصل عام أو أصل إجمالي هذا تبني عليه أو تنزله على دليل خاص كقول الله تعالى وأقيم الصلاة هذا دليل جزئي تفصيل في مسألة جزئية التي هي الصلاة، فإذا وضعت هذا الدليل الجزئي وبديته على الدليل العام، هكذا يقول الشيخ وإن كنت أنا وحبت سعمل آخر أقول يعني تأخذ الدليل العام تطبقه تنزله تضعه على الدليل الخاص ف. بواسطة هذا الدليل العام ستستخرج الحكمة من داخل هذا الدليل الخاص وكأن الدليل العام عبارة عن منعقة تغرف من الدليل الخاص تغرف منه الحكمة الخاص الصلاة واجبة لأن الدليل الخاص يتضمن حكما ككأس يوجد فيه سائل عصير أو يوجد فيه شيء في داخله تأخذ الدليل العام فتستخرج به الحكم الخاص من الدليل الخاص الرابع الشيء الرابع الذي ذكرته وهو ما يسمى عند العلماء بالضوابط والقواعد الفقهية حينما استخرج العلماء الأحكام لاحظوا شيئا مهما لاحظوا أن هناك مجموعة من المقاصد الشرعية في الأحكام بكلمة عبارة أخرى وجدوا كثيرا من الأحكام متشابهة متساوية يشبه بعضها بعضا وكأنها ناتجه عن نفس القاعدة فلما لاحظوا هذا حاولوا أن يجمعوا الأحكام المتشابهة ويلخصوها في قواعد معينة فأنتجوا ما يسمى بالضوابط والقواعد الفقهية هذا هو جملة الفقهة الاخوه الأخوات أعيد وأكرر معرفة الأدلة العامة تطبيقها على الأدلة الخاصة هذا شيء ينتج الأحكام الخاصة وبعد ذلك يتولى الفقهاء والعلماء الخبراء بجب هذه الأحكام منظومة في أشياء يسمونها بالقواعد والضوابط الفقهية قال رحمه الله لما ذكر أن الأحكام إلى أدلتها التفصيلية والأدلة, والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية نبهك على أنه قصد بهذا الكلام شيئا في غاية الخطورة وعبر عنه بقوله وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينه عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام فلو سألت نفسك الآن هذا لماذا أحضر هذا الدرس؟ قد يقول قائل في نفسه وانا لا اريد أن, ان اكون عالما وقد يقول قائل لا اريد ان اكون طالبا للعلم حينما ندرس بامثال هذه الاشياء واي واحد منكم في الآن الحاضر اي شيء يستفيده هنا قد يفيده للاخر ولو كان عارضا لكن يعطي هذه القواعد بطريقة مبسطة سهلة يأخذ الامثله من الامور التي يتداولها الناس يضرب الامثله بما يعرفه الناس هذه المسائل هي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام قلت إذا سأل أحدكم نفسه لماذا يدرس الجواب بكل سهولة ليعرف كلام العلماء نحن ندرس أصول الفقه أولا لنعرف العلماء ونظهما عنهم بعد ذلك من شاء في هذا الفن في هذا الفن فيتوسع زيادة أراد أن يصير طالب علم واسطة بين العلماء والناس أراد أن يصير عالما وليس ذلك ببعيد عن الله تبارك وتعالى في حق أوليائه فله ذلك على كل حال أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وفقت في تبييركم المعلومة وأن أكون بإذن الله تبارك وتعالى قد أوصلت لكم الفائدة بطريقة سهلة مبسطة والله ما غايتنا إلا أن نصل أن نحن وإياكم إلى أن نبث أمثال هذه العلوم وسط الناس وسط طلبة العلم لأنها مفقودة وأنا في خلال تجوالي في المنتدايات والمواقع أحسست حقيقة بأن هذا العلم مظلوب ترك طلبة العلم اشتغلوا بعلم الحديث اشتغلوا بأشياء كثيرة لكن ما أعطوه حقه حقيقة هناك بعض المواطن أعطوا حق هذا العلم لكن أود من كل طالب العلم أن يشتغل ولو بالضروريات في هذا الفن على كل حال سأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والله يحس بشيء من العياء فاعذروني بارك الله فيكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالم